فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقوب وَلَ قدَ أَْرُسَلْننا مُسابِ آياتنَ وَسُقون مُبين إِلَ فِرعَوونَ وَهامَانَ وَقُرونَ فَقُ صَاحِرٌ